الشامخة في ليل يسهرها قمر سن النجوم بهالسماع عنقودها إذا صحت بشوي من بعد الفجر ما أدري تقود الشمس ولا تقودها ما أدري تقود الشمس ولا نهر السهر يا بنت في العين يجري وانتي قمر من بين هالعين تمشين انقلت احبك هالغلاقاء عطري، انتي الوحيدة في غلاتك تفوحين مخليك في صدري علشان صدري ياخذ من اشواقك ورود وبساتين هاتي همومك كلها بوسط عمري بس المهم منك براحة نامين قالت ما نمت البارحة وقلت أدري كنت في قلبي وسط بالي تمرين هذا اتصال الروح للروح يسري كلمه غفيته قلت أحبك تفزين قالت ما نمت البارحة وقلت أدري كنت في قلبي وسط بالي تمرين هذا اتصال الروح للروح يسري كل ما غفيتي قلت أحبك تفززي تفززي